إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإي يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشهم مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا أبيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو وروسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لهم تغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى, حتى ينفضوا ولله خزائل السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليغرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين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 يا أحدكم الموت فيقول فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق, فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله عظيم بما تعلمون.